فريق صغير عمر وعشرين سنة لكن في هذا العمر القصير حقق كثير من الانجازات ونجح في الوصول عديد من المكتسبات الكروية فريق سعد لأول مرة للليجة الفين وخمسة يلعب هذا الموسم رقم ثمانية ليه في الليجة والكورة ترجع خطيرة والهدف الاول بارسلونة الهدف الاول من الاكسيس إذن الاكسيس يفتح المدونة والاكسيس يفتح التجين والاكسيس يقول نفتر يا الخير تعفوا. واحد سفر هدف مبكر. في تلتاشر تقيقة لعب. مش شوتر يسجل الالكسيس ويريح عشاق برشلونة هنا الانتلاق وانا السرعة بتاسع هدافه بتاسع هدافه في الليجة هنا الثغر اللي عملها الموسيقار يعطي الباس كرة تتهاية من ميسي ميسي في الأساس يمشي يطلب كرة لكن يفتح الثغرة لالكسيس الالكسيس يلم الوسط شوف هنا كانوا ينتظروا في باس اللي هو. ولكن اتحلت الثغرة والفراغ كان موجود وامتياز هنا لالكسيس الصورة اوضح يركن الكورة ركن ويقول له واحد سفر يخطف لبرشلونة اذا تتغير المعطيات الهدف الاول الهدف الاول للبرسا عن طريق الاكسيس الهدف الاول لبرشلونة هو رقم 91 في هذه التمبورادا نادي برشلونة